صرف الزكاة لها لهم هم احنا المرة اللي فاتت خذنا المسألة من هم أهل الزكاة وأهل الزكاة هم من قال الله عز وجل فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين يدفع لهم الزكاة أما عكسهم فهم الذين لا يدفع لهم الزكاة فهو يبدأ هنا يجيب عكسهم وبعد كده يأتي بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا تدفع لهم الزكاة فأول صنف من الأصناف الذين لا يدفع لهم الزكاة هم الأغنياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب, مكتسب لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء كما تقدم والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله وطلب العلم بيبقى إنسان قوي ممكن يبقى قوي بس غير مكتسب ما يقدرش يكتسب له لأنه فرغ وقته لطلب العلم فلا يدخل في الحديث وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم ده نص الفقهاء بس فقط على طلب العلم لأنه يقعد صاحبه عن العمل والاكتساب وبشرط أن يكون فقيرا أما لطلب العلم الغني لا يجوز له إعطاؤه مال طب هل يجوز شراء الكتب لطلب العلم وتكون من زكاة؟ لا تعطى لطالب العلم مال وهو يشتري الكتب والأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه دول الصنف الثاني الذي لا يجوز صرف الزكاء إليه الأصول والفروع الأصول ده لفظ فقهي بيعتبروه له للأباء والأمهات وإن علوا الأب والجد وجد الجد وإن علا من جميع الجهات والأم وإنعلت الأم وأبأها وأمهتها وإنعلت كل دولت بيسموهم إيه أصول والفروع الأبناء وإنسفلوا الإبن وإبن الإبن أو البنت وإبنها وغير ذلك هنا والزوجة أيضا والزوجات يعني الزوجة مش الزوجة الزوجات الرجل الذين تجب نفقتهم عليه من الأقارب الذين تجب نفقتهم عليه طب الأخت هل يجد صرف الزكاة إلى الأخت حنقول يجب النفق عليها ولا لا متى يجب النفق على الأخت الإجابة ان هي لو كانت فقيرة ولا يجد من يريثها إلا هو الأقارب الورثين مين الأقارب الورثين هو أقرب واحد وارث يبقى يجب النفق عليه طيب الأخ كذلك دول بقى دول حواشي في أصوله في فرعه في حواشي حواشي إن كان أو أي أحد بتعمل أنت مسألة وراثية شوف هو حارث ولا مش حيرث اللي حيرث هو ده اللي تجب النفقة عليه وفي هذه الحالة لا يجوز صرف الزكاة إليه طب العلة من عدم جواز صرف في الزكاة إلى من تجب النفقة عليه هو الإجابة ان هو إيه إسقاط الزكاة النفقة بسبب الزكاة أنه لو ادالوا الزكاة سقطت النفقة فهو في أمر واجبين عليه أسقط أحدهما بالآخر الواجبين النفقة والزكاة فهو أسقط النفقة بالزكاة ادالها زكاة عشان ما ينفقش عليه فهذا لا يجوز لأنه أسقط واجب عن الآخر طيب مثال قريب جدا رجل له دين على فقير هل يجوز إسقاط هذا الدين من على الفقير ب... بالزكاة يعني واحد عنده ألف جنيه زكاة وليه ألف جنيه عنده واحد ممكن يقول له خلاص أنا أسقطت أنا مش هدفع الزكاة وكأنه اديت هالك وانت اديت هاني لا ليه؟ لأن الفقير هنا تظلم ان المفروض هو يدفعها هو دفعش الفقير هو ما دفعهاش للفقير هو دفعه لنفسه وأسقط عن الفقير المفروض تعطيها للفقير والفقير يتصرف فيها كما شاء لعل الفقير يحتاج إلى الأكل والشرب أكثر من الدين يحتاج إلى دواء أكثر من الدين اللي عليك فأنت كده أجبرته على دينك أنت مخصوص طب مش يمكن عليه ديون أخرى فالفقهاء أفتوا بأنه هو لا يجوز أن يصرف أن يسقط الزكاة بسبب الدين ليه دين عند واحد ينفعش يسقط الزكاة عنه ويحتسبها من الزكاة فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد لا. ان هو إيه؟ الميراث إلى قرب الورثين آه. الأقارب الوارثين يجب النفق عليهم فعشان كده لا يجوز دفع الزكاة إليه ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه فكأنها دفعها إلى نفسه فهي دي معناها أنه دفعها إلى نفسه أنه واجب النفق عليه فبيتفحاله وكأنه هو استريح كده من النفقة مش هيقعد ينفق عليه شهور لغاية ما تنتهي الزكاة الكفار ده النوع الثاني تبقى غير المؤلفين يعني النص آية والمؤلفة قلوبهم من الكفار يبقى الكفار غير المؤلفين دا لا يجوز دفع الزكاة إليهم لقوله تعالى تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم يعني أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين أو فقراء دون غيره ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم وذلك لا يجوز مع الكفار الرابع السبب الرابع في عدم جواز إعطاء الزكاة هم آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة لآل النبي وإكراما لهم إكراما لهم ولشرفهم لقوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم بن هاشم وبن المطلب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 عبد شمس هو نحن كلامنا كله في بني هاشم وبني ايه المطالب بني المطالب بني هاشم خل... هاشم اخيف اربعة برضو تلاتة منهم ما خلفوش او انقطع نسلهم وبني عبد المطالب فقط هو الايه لان هاشم له عبد المطالب ابنه فعبد المطالب هذا هو الذي ايه انجب احنا كلامنا في مين بقى؟ بني المطلب مش بني هاشم مش مش بني هاشم اللي هو بني عبد المطلب أبنائهم بني عبد المطلب أما بني المطلب نفسه هذا هو الكلام في وورد عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد فأخذ منه الفقهاء على أن بني المطلب وبن هاشم يعاملون معاملة واحدة فعلى ذلك يجوز لا يجوز دفع الزكاة لبني المطلب لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يساوون stiffness في كل شيء شيء واحد وفي حديث آخر انما هما لحمه واحده ف هذا قول الحنابلة وغيرهم بعد ما خلص. وكذلك لا يجوز دفع الزكاه لموالي آل النبي لحديث ان الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم وموالي القوم هم عتقاؤهم المولى اللي هو العطيق خد بالك إن المولى ده اسم من أسماء الأضاد يعني المولى يطلق على السيد ويطلق على العبد وساعات الفقاء كده يقول لك المولى الأعلى أو المولى الأسفل عشان يحدد هو المولى ده الأعلى أو الأسفل ولكن غالبا الموالي دي تطلق على العبيد يعني يصرف دائما كده إذا أطلقت على العبيد فهين بيقول ان الموالي اللي هم عتقاء باء محمد يعني واحد من بني هاشم أعتق واحد برضو اللي أعتقه ده ما ياخدش من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا, لا تحل لنا وإن موالي قوم من أنفسهم فده دليل على إن موالي عبد المطالب من موالي بني هاشم من بني هاشم وحكمهم كحكمهم فتحرم الزكاه على موالي ال بني هاشم السادس العبد والله الرسول, الآل. الرسول ال ال رسول آل هاشم وبني المطلب هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اه هاشم هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم العبد لا تدفع الزكاة إلى العبد لأن مال العبد ملك لسيده فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده ولأن نفقته تلزم سيده ويستثن ويستث من ذلك المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين, دين كتابته المكاتب اللي هو العبد الذي اشتراه سيده من نفسه هو هيشتري نفسه من سيده فماذا يفعل؟ هيقص التمن على أقصاط وبعدين هو يعمل ويكسب مال ويسدد به تمن نفسه فكأنه هو بيشتري نفسه يعني فالمكاتب ده يجوز إعطاءه من الزكاة إعانة له على, على إعتق نفسه وبعدين برضه في معنى آخر مش موجود في الأول إن المكاتب بيأخذ المال لنفسه ما بيأخدهاش إديها لسيده فكأن دي إعانة لنفسه على إعتقها والعامل على الزكاة أيضا العبد لو كان عاملا على الزكاة يجوز إعطاءه من الزكاة فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده ومن دفعها لهذه الأصناف مع علمي بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم طبعا فهو آثم ولا تجزئه مش فهو آثم بس هيعيتها تاني يعني لو واحد أعطى شخص من الزكاة وكان هذا الرجل كان عبدا فحيؤدي الزكاة مرة أخرى ويرح يطلبه بقى يقول له ده أنا ديت هلك زكاة وهتهلي مرتين المسألة الثالثة هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة مسألة اختلف فيها قال العلم استعاب الثمانية يعني يعني أنا عندي ألف اجنزكاة وعايز أديها لازم أقسمها على كل الأصناف الثمانية يعني يجيب واحد فقير واحد مسكين واحد عامل على الزكاة هذه الأصناف لأن, النبي صل... لأن الله عز وجل نص عليهم الثمانية في... بلفظة... بلفظ واو وواو للإشراك إنما صدقته للفقراء والمساكين للإشراك فلابد أن يشتركوا الشفعية قالوا كده وقالوا إيه كمان ده قالوا في كل جنس ما يطلق عليه الجمع للفقراء ثلاثة يعني لو عندي ألف جنيه حقسمهم أربعة وعشرين حتة تلاتة للفقراء تلاتة للمساكين تلاتة للعمل وهكذا طب افرد انا ما قدرتش أجيب التلاتة أعمل إيه يقولك تسقط هل هذا صحيح أم كلام الجمهور اللي هو أي فرض من الأفراد الثمانية تجزئه فهنا بيقول لا يشترط استعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح بل يجزئ دفعوها لأي صنف من الأصناف الثمانية وده الراجح أن أي صنف إن شاء الله يكونوا فقراء أو مساكين او عاملين على أي صنف وأعطيهم مالي كله لا بأس إنما الإمام يستوعب الأصناف الثمانية حتى لا يصاب المجتمع بخلل لأن الأصناف الثمانية ده بيعمل توازن حيدي الفقراء ويسيب المساكين أو حيدي الفقراء والمساكين ويسيب مثلا الجهاد في سبيل الله فكل هذه الأصناف الثمانية استعيبها الإمام انما انت بتفرق بنفسك تختار صنف بالأصناف الثمانية الأقرب لك وتدفعها إليك أو اللي فيه مصلحة أنت تراها وقال إن الجهاد مصلحة تدفع فيه الزكاة فيدفعها للمجاهدين بشرط أن يكون المجاهد دائه المال يعني متطوع وقوله لقوله ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم شوف الصدقات قال الله عز وجل تخفوها الفقراء ما قالش تؤتوها الأصناف الثمانية فكده معنى كده أن ممكن الفقراء والشفعية بيردوا على الكلام ده بأن ده مثال الفرض من أفراد العموم لا يدل على تخصيص من العموم إنما ده ذكر فرض من أفراد العموم ربنا ضرب مثال فقط الحنبلة بيقولوا ذلك ولكن الشفعية بيقول ذلك ولكن الحنبلة قالوا, قالوا أن الله عز وجل وتؤتوها الفقراء نص على الفقراء دون غيرهم لبيان الجواز إعطاء الفقراء دون غيرهم فزي ما انت شاف إن الدلالة فيها قريب وقوله صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم برضو نص النبي صلى الله عليه وسلم على, إيه؟ على الفقراء دون غيرهم من الأصناف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها هنا قبيصة فقير نأمر لك بها من الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر غيره كل ده الشفائية لهم رد عليه ولكن الراجح ان هو يجوز أن يخرجها لأحد الأصناف الثمانية فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله إنما صدقاته الفقراء بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها كلام واضح وخلاصة الموضوع أنه لا لا يشترط الاستيعاب إنما يكفي أن تعطي فقيرا واحدا وإحنا قلنا قبل كده في مشروع ممكن يتعمل إن لو واحد زكاته كبيرة يعطيها الفقير يعمل مشروع فلو واحد زكاته عشرين ألف مثلا لو أعطى الفقير ده عشرين ألف ويراعيه ويفتح له مثلا سوبر ماركت يفتح له محل يبيع أشياء محل الموبايلات يبيع يصلح موبايلات يتعلم صنعه ويساعده عليها كل هذه الأشياء حيبقى الفقير ده حيتحول لغاني السنة الجاية لأن المال ده أصبح ملكه وحيتاجر و... ويساعد نفسه بقى وإيه و... وينشط نفسه في كل سنة لو إن لو الفقراء يتحولون إلى أغنياء في سنة أكيد في سنة من السنين هتأتي ولا يبقى فقيرا على إيه على في, في, في البلد كما حدث في عهد عمر بن عزيز كان الناس بتلف بالزكاة على الناس ما حدش يراضي قبلها وكان بي... بيت المال امتلأ من الزكاوات من أجل أن الفقراء اغتنوا كلهم فهي بس إيه؟ هي هو بس بركة من الله عز وجل وأنا قلت السنة دي الميزانية السعودية 84 مليار من الزكاة زكاة عروضة التجارة بس المحلات المفتوحة عروضة التجارة وأنا أتوقع أن في مصر لو حصل جمع للزكاة هيبقى أكثر من ذلك في مصر تنمية أكثر من السعودية في مصانع في السعودية استيراد كثير إنما في مصر في مصانع في يد يعني عاملة كثيرة مع همال ورجال أعمال كبيرة في مصر في المسألة الأخيرة في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر يجوز نقل الزكاة من بلدها من بلد الزكاة يعني إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة يعني واحد عنده فقير بس الفقير ده مش موجود هنا في, في هذه البلد انما في بلد بعيدة هل يجوز أن يعطي زكاة لهذا الفقير هنا بيجاوب يقول يجوز نقل الزكاة إليها مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا الصومال مثلا آه جمعنا الزكاة ودناه الصومال او يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء واحد في بلده بلده قاهرة مثلا وله أقارب فقراء ويستحب لهم أن يعطي الزكاة يستحب له أن يعطي الزكاة لهم هذا أيضا يجوز له أن يفعل ذلك مثل فقراء بلدي فإن في دفعها إلى قاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلاة وهذا قول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى إنما, الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين كلمة الفقراء والمساكين دي في كل مكان وعموم طب إمال إيه الشبهة الشبهة اللي استدل على أنه لا يجوز اخراج الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما صدقت اليمن تأخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فهنا الضمير واحد فالعلماء قصروا الضمير على أهل اليمن قالوا تأخذ من أغنيائهم يعني أغنياء أهل اليمن وترد على فقرائهم يعني فقراء أهل اليمن ولا تنقل في مكان آخر ولكن الدليل هنا مش واضح أنت ليه عملتهم على أهل اليمن ما هم المسلمين داء الاستدلال الصح فيها أن تأخذ من أغنيائهم يعني المسلمين وترد في فقرائهم يعني المسلمين والمسلمين بلدهم واسعة يعني يعني القوميات الوطنية في عند المسلمين ليس لها وجود يعني المصري المسلم زي الليبي المسلم زي السعود المسلم كله عند الله سواء زي الصومال المسلم ولذلك لم يفرق على الراجح بين أهل بلد وبلد إنما تخرج في ما فيه مصلحة أحيانا أيضا زكوات البلد اللي بيجمحها الإمام بتبقى كثيرة جدا تفيض على أهل البلد فيخرجها لأقرب البلد الفقيرة أو المنكوبة طيب هكذا انتهت الزكاة احنا عايزين نمر مرة سريع على الزكاة كده ايه ملخص يعني الزكاة لا تأخذ من جميع أصناف المال إنما تأخذ من أموال مخصوصة خلاص، دي أول قاعدة في الزكاة، تأخذ من أموال مخصوصة، يعني مثلا، واحد عنده مصنع، المصنع ده في آلات، هل الآلات دي تأخذ منها الزكاة؟ لا، لأنها ليس نص في, آه... في الزكاوية، طيب واحد عنده محل... محل تصوير، في مكان تصوير بـ 100 جنيه، هل المكان ده يطلع في زكاة؟ لا، إنما الزكاة تطلع في أموال مخصوصة، إيه هي الأموال المخصوصة؟ الأموال المخصوصة أولها النقدين الذهب او الفضة او المال يسمونه النقدين يعني الذهب والفضة أو ما قام مقامهما من الأموال الورقية دي أول حاجة تاني حاجة الخارج من الأرض اللي هي الحبوبة الثمار طيب تالت حاجة عروض التجارة عروض التجارة لالبضاعة طيب هذه كده تلت حاجات رابح حاجة فهيمة الأنعملية المواشي طيب، خمس حاجة الركاز الركاز، طيب، إحنا قلنا المعادن الرجل ما بيخرجش فيها زكاة العسل فيها خلاف من أهل العلم والعسل اللي موجود دلوقتي زي اللجنة دائما ما أفتت إن يعني مش هيطلع فيها زكاة أوه. لأن العسل كله تجارة دلوقتي طيب، يبقى كده أنا عندي خمس أنواع بيخرج منها الزكاة الذهب والفضة إحنا قلنا ذهب والفضة أو النقدين يدخل فيها الحلية ويدخل فيها كل حاجة لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب القليل. فالذهب والفضة نص طيب الأموال مع الذهب والفضة يبقى الذهب والفضة والأموال ده بند عروض الجرى بند التالت المواشي الرابع الخارج من الأرض الخمس الزكاة الركاز دول الخمس أصناف اللي بيطلع من بينهم غيرهم ما يطلعش فيهم زكاة خلاص واحد عنده بستان فكهة بورتوان مثلا. يطلع في زكاة لا لأننا احنا قلنا الحبوب والثمار شرط في الحبوب والثمار زي ما تراجع في الكتاب لازم تتدخر وتقتات تتدخر البرتوان ما بتدخرش ده لو قاعد أسبوع حيبوص إنما لابد انها تتدخر طيب البنجر لا لأنه يبقى الخضرات والفواكه قاعدة كده ما بيخرجش فيها زكاة أي حاجة تبع الخضرات والفكاة لا يخرج فيها الزكاة دي بقت دي أحنا أقولها لك خلاص دي خلصنا منها كده يبقى الخارج من الأرض لابد من الحبوب والثمار طيب الأموال الأموال لابد فيها من سنة كاملة فوق النصاب النصاب 595 جرام فضة أعلى حاجة في الفضة لازم يفضل سنة حتى لو كان ناتج من بيع الثمار يعني واحد عنده شجر برتقان بحهم بمئة ألف جنيه هنقوله المئة ألف جنيه دولت هتعد من أول ما أبطوهم سنة وآخر السنة تشوف تبضل معاك كام وتدفع 2.5% على اللي تفضل مش على مئة كلهم على اللي يتبقى بعد المصاريف 2.5% يبقى كده ده الأموال عروض التجارة بقى خد بالك أنا عايز أفرق بين عروض التجارة والأموال في نقطة إن الأموال كل مال بلغ النصاب هعدله الحول ون يعني أنا كسبت خمسين ألف جنيه النهاردة ما كسبتهمش جملة وبعدين بعد شهر أو شهرين مش تجارة أنا قلت عرضي التجارة حاجة والأموال حاجة بعد, بعد شيء ورث خمسين جنيه وبعد شهرين تانيين شهرين وشهرين كمان شهرين جاء له جنيه هدية أو باع عربية جابت له خمسين جنيه هيطلع الزكاة ازاي كل واحدة لها نصابه الزكاة صح؟ طيب ان انكتر عليه الكلام ده هيعمل ايه؟ ممكن يعمل اقرب يعني فرضنا ان كل شهر بيجيله فلوس هيعمل اقرب الاحوال ويخليه هو الحول الوحيد وبعد كده يطلع كله متعجل ده مش في عروض التجارة عروض التجارة ربحه هو هو راس ماله في الزكاة يعني فرضنا واحد عنده خمسين الف جنيب يتجر اخر السنة بقوا مئة ألف جنيه حيطلع على الخمسين ألف على المئة على المئة ألف رغم أن الخمسين ألف التانية ما فضمتش سنة ده ممكن تكون كسبانة قبلها بيومين سعر الضولار رفع فكال البضاعة كلها رفعت فبقى غني بقى الخمسين ألف جنيه التانية دي كسبت في أقل من سنة هنقول له ربح التجارة هو هو نفسه إيه راس المال يعني بيتحسب كل حاجة واحدة يبقى الفرق بين الأموال وعروض كل جنس من المال وكل ما يكتسبه من المال زكاته لوحده في حوله وفي نصابه طيب دي حاجة طب ما ممكن الواحد ممكن يتعب في المال حنقوله بقى نعمل حول واحد يعني فرضنا واحد مرتبه كبير ومحوش وكل مرة يحوش من مرتبه حنقوله انت كده هتطلع كل شهر فإيه الحل يعمل ايه هيوم جاي عامل يوم واحد في السنة ويقول هطلع كله حتى الشهر الأخير اللي أنا أبطته هطلعه متعجل مش ينفع التعجل في الزكاة ينفع التجل لسنتين كمان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس لسنتين كان في حرب غزوة وأخذ زكاة العباس السنة الجاية واللي بعدها فده دليل على تعجيل الزكاة للسنوات القديمة وممكن الواحد يدي الفقير زكاته وزكاة السنة الجاية كمان لو أفقير محتاج مثلا ألفين جنيه وأنا زكاة ألف جنيه ممكن أديله سنتين أقول له الألفين جنيه أهم والسنة جاية ما طلعش بس أنا لما السنة جاية ما طلعش هعمل حسابي إن أنا دفعت ألفين بس فممكن يكون فلوسي زادت عن الألفين فطلح لازم أعيد حسابتي تانية طيب هل يجوز ان الإنسان يعطي زكاته بالتقصيد يعني مثلا واحد فقير ومحتاج كل شهر مية جنيه فأنا قلت له خلاص انا زكاتي 1200 جنيه حديك كل شهر 100 جنيه. ينفع؟ ينفع بشرط ان آخر 100 جنيه تكون أول, أول الحول. يعني مثل لخها بدري. مش أول الحول علي أو من رجعي مطلع لل 1200 جنيه يبقى أنا كده أخرتوا سنة على آخر 100 جنيه تكون متأخرة. لا. ده المفروض آخر 100 جنيه تدفع عند رأس الحول. طب أنا أحسبها إزاي؟ أحسبها بما يغلب على ظني. يعني أنا عندي فلوس تبلغ 1200 جنيه. وقعدت تدفع وبعدين ربحت بقت 1500 جنيه يبقى انا اخر يوم في الحول عليا 300 جنيه لان دفعت 1200 وباقي لي كام باقي لي 300 يبقى لازم اعيد الحسابات ثانيه مفهومه النقطه دي ان هو يجي في اول الحول يدفع التقسيط بتاعه في الزكاه لغايه ما يجي اخر الحول المفروض آخر الحول ده اللي هو اول ميعاده فيكون مخلص زكاته ويوم جاي عادي عادي حساباته ثانيه شايف فلوسه هل كفت الزكاة ولا في أكتر منها كمان ان كان لسه بقيله في الزكاة يخلصهم إن كان خلصهم خلاص إن دفع زيادة ممكن يحسبهم من السنة اللي ان انفرضنا طلعوا 1200 جنيه وكان زكاته 1100 يبقى في 100 جنيه دفعها ده يحسبها من السنة اللي بعدها أو يحسبها صدقة كما يريد يعني يبقى... احنا قلنا نصاب المال عروض التجارة والأموال 595 جرام فضة جرام الفضة دلوقتي ب6 جنيه يعني حوالي ك أحسيبهم بقى 3000 شوي طيب هذه كده الذهوة الفضة والأموال وعروض التجارة دول قريبة جدا من بعض زكاة خارج من الأرض ذكرناها زكاة المواشي ما تشغلش بأسفك بيها أنت تذكرها بس هي نظرية فقط لأن احنا المرة اللي فاتت تقولنا ان زكاة المواشي دي صعب أن الإنسان يبقى عنده 40 بقرة للدر ونسل فقط يعني في هذا الزمن يعني لعله يكون في العرب يكون في صحراء في يكون في بلاد غيرنا الأخير الركاز ودي فيها 20% وهي دي خاصة يعني لأن النسان ما تعبش فيها أخرجها بدون تعب فكانت الزكاة فيها أعلى وفي قاعدة عامة كده أن غالبا الزكاوات بتبقى في الأموال التي تنمو التي من شأنها النمو زي البقر والغنم والإبل زي المال زي الذهب والفضة زي الحبوب والثمار بتنمو لأننا بأخذ الحب بزرعه بطلع لحب تاني أو ببيعه أخذ فلوس أو بقى تجر في تجار الحبوب دلوقتي بيبقى أغنياء بيبقى تجارة رابحة فالأموال التي من شأنها النمو طب ما احنا هنطلع كده زكاة الحلي لأن المرأة لا تنميها هنقول له لا زكاة الحلي دي فيها نص مخصوص من القرآن قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هم يكنزون الذهب والفضة الذهب والفضة لأن الحلي ده لسه ذهب يبقى نص القرآن على أنه يخرج فيه الزكاة وإحنا قلنا في حديث موافق للكلام ده أن أمه سلمة قالت يا رسول الله في هذا الزكاة كانت تلبس أو في يدها أو أسورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ما يؤدى به الزكاة فليس بكنز ما يؤدى به الزكاة يعني النصاب فليس بكنز فلو أن المرأة بلغ الذهب بتاع النصاب فليس بكنز وتخرج منه الزكاة ده كلام الفقهاء في بعض الفقهاء قال أن زكاة الذهب ليس فيه زكاة المسألة فيها خلاف الحنبلة نفسهم بيقولوا ما فيهوش زكاة الحنبلة والملكية والشفعية قالوا التلاتة ما فيهوش زكاة والحنفية قال أن حلي المرأة في زكاة ولكن إيه الراجح الجمهور استدلل بدليل اللي هو لا زكاة في الحلي حديث نص صريح كده الحديث ده لو صريح كان الموضوع خلص صح؟ ليه في الحلي يعني ذهب الفضة لمنصوص في القرآن خرج منه الحلي بنص السنة ولكن للأسف ان هذا الحديث حديث باطل وحديث ضعيف ضعافه شخص الأرباني وكثير من أهل العلم يضعيفون فالعلماء قالوا مدام الحديث ضعيف وفي أحديث أخرى عن عائشة ومسالمة وغيرها بوجوب الزكاة في الحلي فتخرج منها الزكاة كيفية الخروج هتخرجها 2.5% من قيمتها السنوية كل عام كل عام بتشوف 2.5 كل عام هجري تشوف قيمتها وطلع 2.5% من القيمة إذا بلغت نصاب ده خلاصة الزكاة في بقى مسائل فرعية عن الزكاة اللي هو الأصناف اللي يخرج منها الزكاة دي برضو سهلة تقرأ الأصناف التي لا يخرج منها الزكاة هتحفظهم انما ده لب الزكاة إن الأصناف الخامسة دول بس هم اللي يخرج منهم فيهم الزكاة غيرهم واحد عنده تاكس شغال عليه هل يخرج في الزكاة؟ لا واحد عنده شقة يطلع على أصلاف زكاة لا إنما يطلع على الأجرة لو إيه لو بقت عنده سنة وهكذا مدام ليست من أصلاف الخمسة ليس فيها الزكاة في إقوى برضو بيسأله عشان نخلص الزكاة نخش في الصوم هل يجوز دفع الزكاة للأخت التي لها من يريثها كزوج وأولاد ولكن هؤلاء الأولاد والزوج فقراء أيضا ويحتاجون الزكاة وإن لم يكن لها زوج ولها ورفة ولكنهم صغار فما الحكم لا لو كان لها أولاد ما ما يبقى كده مش واجب النفق عليه يجوز لها له أن يعطي لزوجاته مدام لها أولاد والأولاد هو من اللي حيرثوها يبقى هو يجوز له أن يعطي لـ لـ لـ لأخته حتى لو كان لها زوج ينفق عليها وهو فقير فهو مخير بأنه يعطي لأخته أو يعطي لزوجه أخته موناتنين واحد بس ممكن يعطي لأخته بس فقط إن كان أهل البلد محتاجة من غيرهم أو مثلهم فهل يجوز إخراج الزكاة لغير أهل البلد؟ نعم الجواب نعم هل يجوز نقل الزكاة إلى أرض الصومال؟ نعم مال بس تصل إليهم مال أنت بتخرج مال وبتصل إليهم مال زكاة الفطر ما ينفعش هو يمكن يكون قصده على زكاة الفطر زكاة الفطر ما ينفعش إن إحنا نودها لهم مال إنما إحنا ممكن نوكل راجل هناك في الصومال يشتري لهم هو الحبوب لأن نقل الحبوب من هنا لهناك أغلب كتير جدا من إيه؟ من ثمن الحبوب فبنعمل إيه؟ بنبعث حساب لكينيا وأخ في كينيا بيأخذ الفلوس دي ويشتري لهم هو إيه؟ يوكلوا في نوكلوا في شراء الحبوب وهو يشتري الحبوب يوزحها على الفقراء اللي هناك راجل اجر الأرض ليزرعها بالربع وبعد قسمة الزرع بعد حصاده أخذ المالك والمستأجر نصيبه فهل يجوز لهذا المستأجر عدم إخراج الزكاة بسبب أنه في الأصل فقير جدا والزراعة هي مجرد مهنة بالنسبة له لا مدام الربع ده يصل النصاب يجب عليه أنه يؤدي الزكاة لأن ده جنس يجب فيه الزكاة فالغني في كل جنس بماله لوحده يعني الغني في المال لوحده الغني في الزروع لوحده يعني معنى الغني في الزروع معناها إن رجل عنده من الحبوب ما يبلغ النصاب ده غني حتى لو هو معهوش فلوس يعطل الفقراء نصبهم وهو ياخد الباقي طب ما وكده ممكن ياخد من الزكاة برضه آه ياخد من الزكاة لأن الفقير ممكن يأخذ الزكاة ويعطي الزكاة لو كان غني في صنف من الأصناف الأخرى لو بلغ النصاب في حالة هل يجوز إخراج الزكاة لابنه وهو معزول عنه ويأكل لوحده؟ لا الابن ما ينفعش مطلقا مدام الابن فقير يبقى يجب عليه النفقة زكاة المال يقاس على الفضة وزكاة الذهب الحلي يقاس بالفضة أم بالذهب زكاة الذهب تقاس بالذهب لأنه ده جنسه ما بغيرش جنسه مش معقول زكاة الذهب هخليها فضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل عشرين مثقال دصف مثقال في كل عشرين مثقال وفي كل مئتين دراهم إيه؟ خمس دراهم فمعنى كده إن, إن كل حاجة من جنسها طب الذهب الحلي جنسه إيه؟ جنسه ذهب بطلع قيمته اللي هو المال طيب زكاة المال بقى ذهب ولا فضة المجمع قرار المجمع الأخير إن الذهب المال اللي معانا له ذهب ولا فضة انما يرد إلى أقرب الأنصبة اللي هو الفضة فإحنا بنرد إلى أقرب الأنصبة ممكن في يوم من الأيام الفضة تبقى أغلى من الذهب ويرد لإيه؟ للذهب طيب نخش بقى في كتاب الصم كتاب الصيام ويجتمل على خمسة أبواب المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه تعريف الصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين هما أو أساسين الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس المفطرات مش المفطرات المفطرة جمع مفطرة والمفطرة جمع مفطر ودليل ذلك قول الله تعالى فالآن باشرهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل اللي هو طلوع الفجر يعني وغروب الشمس الثاني النية بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع, أو غيره من أنواع الصيام ودليل هذا قول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ده أول مسألة تعريف الصيام وبيان أركان وفي الحقيقة ان الصيام له إعجاز كبير جدا العلماء الأطباء المعاصرين لما بحثوا في الصيام الإسلامي طبعا في كل ملة في صيام في صيام نصراني وفي صيام يهودي وفي صيام بوزي وفي صيام عبدت الشيطان بصموك الصيام ديت عند الناس كلها فهل يتميز صيام المسلمين عن غيرهم لما بحثوا وجدوا ان الصيام المسلمين عن غيرهم ده غير اي صيام يعني صيام النصارى بيأكلوا ويشربوا اي حاجة بس اللي ما فياش روح ده حتى فيه ايس كريم صيامي بيسموه كده ايس كريم صيامي صيامي يعني ايه ما فيهوش منتجات الهو الألبان او الأشياء اللي هم يمتنعوا عنها إنما بيأكلوا يشربوا كل هاك فأما الصيام الإسلامي ده يمتنع عن الاكل والشرب والشهوة من بداية النهار إلى نهاية النهار ده اللي عملوا فيه بحث بقى اكتشفوا أشياء عجيبة جدا في صيام الإسلام قال الأول ان هذا الصيام يفيد الجسم من عدة أشياء قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم طبعا المقصود المفسرين بيقولوا خير لكم يعني من التقوى لقول الله عز وجل يا أيها الذين أمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا الصيام اللي احنا بنصومه هو هو اللي كتب على الذين من قبلنا وأن يهود ونصر حرفوه عجزوا عنه وحرفوه ألا تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود وداود دا لم يكن من هذه المله إنما كان من بني اسرائيل فصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوم فمعنى كده أن هذا الصيام كان على بني إسرائيل أكلت الصحور فكان الصيام الأول كان صيام عيسى وصيام موسى وأتباع موسى وعيسى ال ال ال الذين يتبعونهم على ملتهم الصحيحة كانوا يصومون كصيام المسلمين ممكن بعض المفسرين قالوا كده طيب إيه بقى اللي حصل من هذا البحث قالوا ان أعضاء الجسم كلها بتستفيد من هذا الصيام قالوا الدماغ هنمسك عضوة عضوة كده الدماغ بيستفيد من الصوم لأن بيحصل فيه إن هذا الجوع بيحسب بيسحب من المخزون الدهني في الخلايا ومخزون الدهني في الدماغ لما بيسحب منه بيقلل نسبة الكوليسترول اللي هو السبب الرئيسي في السكتات الدماغية بيقوله ما فيش حد بيجيله سكتات هو وهو صايم لأن بيبقى الشحوم قليلة في الدماغ تعرف لما واحد دماغه مشحمة هو كده بيبقى ايه فيها <تصفيق> بيستخدم المخزون الشحمي فتقل السكتات الدماغية لقلة نسبة الكوليسترول بالنسبة للجلد بيقلل نسبة المياه في الجلد فيحصل أن المناعة بتاعت الجلد بتزيد أنت عارف الفطريات دائما تعيش في البيئة الراطبة أما البيئة الجافة بتموت فيها الفطريات فلما يجيب الجلد بسبب نقص النسبي للمياه بتموت كثير من الفطريات التي تعيش على الجلد فيفقد الماء فيعالج كثير من الأمراض الجلدية خصوصا الحساسية, الحساسية الجلدية ويزيد من المناعة ويقلل من حدة الأمراض الجلدية ويقلل من نسبة التخمر التي تسبب البثور لو حب الشباب وهذه الأشياء الصيام علاج لي الناس اللي بيجي لها حب شباب كثير لو كف أكثر من الصيام هيقل هذا بسبب هذه الأشياء هيقل الـ الـ الـ هذه البثور التي تخرج فيه برح عشان تكتب طبعاً شان الوقت؟ طبعاً أنا أبقى هبقى, هبقى أقولك على البحث وتنزله من عندي وتقرأه القلب بيقل لنسبة المية في الدم فلما الواحد يصوم ويفقد ماء بيقل لنسبة المية في الدم فيقون الدم التعارف الدم يبقى 6 لتر ونص لما تقل بيبقى أخف من على القلب من ذلك وخصوصاً ان القلب تعافى عن 10% من نسبة الدم اللي بتروح نحية المعدة لما الواحد بيأكل في 10% مجهود القلب بيزيل 10% عشان بيودي نسبة من الدم للمعدة فهو بقاله 10 أو 12 ساعة مستريح في هذه الأمور فهو استرخاء للقلب لعضلة القلب واحتراق الدهون بتنزق، بتقلل نسبة الكوليسترول الكوليسترول دي دهنيات موجودة داخل خلايا الدم بتترصب في الشرايين لما تترصب بتعمل حاجة اسمها ضق شرايين بتسبب اتفاع ضغط الدم أو تصلب في الشرايين أو الذبحة الصدرية كل الحاجات دي بسبب نسبة الكوليسترول أو الدهون عموماً اللي موجودة في الدم فالصوم بيخلي الإنسان بياخد المجهود كله من هذه الدهون فالدهون تقل في الدم وتقل في الخلايا فده يفيد أيضاً القلب وخصوصا علاج الغلاطات الدماغية والجلطات القلبية الدم عدم شرب الماء بيقلل نسبة الدم حجم الدم فبيفرز مادة اسمها البروستاجلانين البروستاجلانين ديت اللي بتسبب بطنة المعدة الناس اللي عندهم قرحة البروستاجلاندين ديت بتزود سمك المعدة فالناس اللي عندهم قرحة بالصيام حزيد... حيزيد الهرمون ده فيزيد سمك المعدة وبينشط خلايا المعدة وبيقلل القرحة المعدية وفي برضو حاجة تانية بيسهل الولادة المرأة التي تولد لو صامت إن شاء الله ربنا حزن لها الولادة ولكن هي بتبقى أرزاق من عند ربنا طبعا بيفيد جهاز الهضمي لأنه بيقلل العصارة المعدية وبيقلل نسبة حركة الأمعاء ده بيعالج قرحة المعدة بالنسبة للبنكرياس ايضا له فائدة كبيرة في الصوم. البنكرياس وظيفته ان هو بيطلع مادة الانسولين والانسولين ده يروح على السكر يحربه بياخده يكلبشه كده من دماغه ويخزنه في عامل زي العسكري كده فالانسولين يطلع ياخد السكريات الزيادة اللي في الجسم ويحولها الى شحوم على الجلد ده المحبس بتاع الايه السكريات فالانسولين طول ما هو موجود طول ما في جلوكوز موجود كل طول ما البنكرياس شغاله عشان يطلع الايه الشرطي اللي بيحبس السكر ده فلو السكر ده قل السكر ده من ايه من الأكل. لو السكر ده قل البنكرياس هيستريح شويه صح زي البلطجيه اللي موجوده في البلد بلطجيه لو استريحوا الشرطه هتستريح بس ولله الحمد الشرطه مستريحه اصلا <تصفيق> حتى لو لو البلطجيه موجوده هي مستريحه اصلا فهو كالشرطي الذي يعني إيه؟ يحبس السكر في صورة مواد دهنية داخل الخلايا طبعا لو الخلايا تشبعت ونسبة السكر زادت إنسان بيصاب بعد كده بمرض السكر والبنكريات الساعات بهم جاي عامل انفلات أمني مقفل حاله وقال لك ما أنت تتصرف على السكر ده فبتضطر أنك تاخد إنسولين خارجي معونة خارجية آه اللي تاخد إنسولين خارجي اللي هو المكستار ده غيره عشان قطر تحرق السكر اللي موجود عنده الكبد الكبد بيزيد في عمله في أثناء الصوم لأنه بيستدعي الخلايا الدهنية دي اللي إنسولين حبسها في الجلد بيستدعيها وبياخدها يعمل لها أكسادة من جديد والأكسادة دي بتتخلص فيها من النواد الصمية اللي فيها فالدهن دي ترجع تاني بعد ما تحوشت تكونت في الخلايا وحتبست فيها بيستدعيها لإعادتها تاني مرة تانية ويطلع منها الطاقة ويطلع منها الحاجات دي ويحبس فيها السموم التي تراكمت في الجلد اللي انت بتضطر انك انت تطلع عن طريق الحجامة لان الجلد ده مليء بسموم انت ب... ب... بتطلع عن طريق الحجامة هو الكيب دي بقى بياخدها ويخلصها ويطلعها في صورة بعد ما يعمل لها أكسادة. يطلعها في صورة نقية مرة اخرى ويستفيد منها الجسم فانت استفدت حاجتين تخل تاني حاجة تخلصت منها نفسها يعني لأن ديها إعادة طاقة بالنسبة للكلة لها فواد أخرى لأن نسبة المية حتقل في الدم والكلة حتستريح لأن الدم حيبقى هي أقل كمية من من غير الصائم والأبحاس قالت ان لو الواحد فضل قعد من 10 إلى 12 ساعة ما يشربش مية ده حيرجع بمرضود مفيد للكلة وحينشط خلايا الكلية مرة أخرى ويجعل الكلية نشيطة مرة أخرى وفي حاجة تانية إنه هو بيزود الصوم ده بيزود أملاح الصوديم والبوتاسيام في الدم لأن المياه لما تفقد حيزيد نسبة الملوحة بس تقول لك دي بقى بيقلل نسبة الكلسام اللي بيتسبب الكلسام ده اللي بيتسبب في حصوات الحالب والكلية فبيقول لك هو استفاد هو زاد السوديوم والبوتاسيوم بس سأل لنسبة الكلسام اللي هي أصلاً المسؤول عن تكوين الحصوات فده الصوم أيضاً بيمنع من حصوات الكلية الخلايا الخلايا اللي هي خلية في كل ثانية بيموت عندنا في جسم الإنسان في كل ثانية 120 مليون خلية جلد بقى وداخل الجسم 120 في كل ثانية وفي الثانية اللي بعدها بيتعوض الخلايا دي بخلايا أخرى فالصوم بيزود نسبة موت الخلايا دي بس بيختار الضعيفة لأنه مش场 موت الخلايا قوية فبيبقى ده بيرجعك نشاط تاني لأن الخلايا الضعيفة بتموت وتبقى الخلايا قوية هي اللي ما بتموتش فيبقى جسمك نشيط وقوي لأن الخلايا القوية هي هتبقى ايه؟ أقل موت من الخلايا الضعيفة المفاصل بيتخلص من المواد التي تسبب ألام المفاصل الصم وتقليل المياه فبتقلل بنسبة نسبة سرعة الترصيب والذي يسبب التهابات المفاصل وبيقلل أيضا من النقرص اللي هو حمض البوليك اللي بيترصب في المفاصل كل ده بيسبب فبيجعل الإصابة بأمراض المفاصل قليلة الأبحاث ما تعدتش بس على الإنسان ده قالت إحنا لاحظنا أن فيه حيوانات كثيرة بتصوم صيام المسلمين مش صيام اليهود والنصارى يعني مثلا ما تلاقيش قطة مثلا تيجي في سنة ما تشربش لبن لا اكتشفوا أن الدب الأبيض القطبي والأفعة بتقعد ست شهور تقريبا في السنة لا تشرب ولا تأكل من أجل بيسموها بيات بيسموها حاجة بسداء بيعود عليها بالنشاط وفي حيوانات كثيرة جدا لا تأكل ولا تشرب في فصول الشتاء وبعض النباتات أيضا تمتنع عن عن الشرب تماما لغاية ما يتسقط ورقها وبعدين ترجع تاني تأخذ من الأرض المياه مرة أخرى لتعيد مرة أخرى تجديدا لخلاياها في واحد انجليزي اسمه بيلوي أمعرفش نطقها إزاي بس هو ده المكتوب العربي ألف كتاب في السبعينات اسمه كتاب الجوع من أجل الصحة الجوع من أجل الصحة احنا نقول الصيام من أجل الصحة هو ما عندهش كلام ده هو عنده الجوع هو ما يعرفش خالص موضوع صيام المسلمين ده هو اكتشف كراجل باحث طبي إن الجوع ده مفيد جدا للإنسان فنهاية البحث قال إن الإنسان عليه أن يمتنع من الأكل والشرب والطعام لمدة ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع على الأقل في السنة من أجل أن يتمتع بصحة جيدة فبعدما عمل البحث ده في السبعينات واحد برضو واحس مسلم قال له إحنا عندنا واجب على كل مسلم في رمضان أنه هو يصوم أربع أسابيع أقل حاجة عشر ساعات أو اثناشر ساعة قال هو ده اللي أنا عايزه في البحث وخد فعلا دراسة على صيام المسلمين وألب البحث ده كله على صيام المسلمين فطلع بقى البحث المسلم ده على أن الصيام هو اللي بيقي من الأمراض وصوموا تصحوا في عهد البطالسة كان الأطباء ينصحون مرضاهم بالجوع تعجيلا للشفاء يعني لو مريض مريض تعبان نقول له صوم ما, تا ما, ما تاكلش لغاية وفيه بحث على ان الإنسان لو ما كلش أربعين يوم هيوقى من كثير من الأمراض أربعين يوم ما يكلش مستمر شيخ الألباني له تجربة أو تجربة شهيرة حكاها في أكثر من مرة بأن له هذه التجربة وشفاه الله عز وجل من هذا المرض الذي كان فيه كان مرض قلبي أربعين يوم يفضل أربعين يوم ما يكلش متواصل للنهار ما يشرب مياه ما ما يكلش خالص بينقص هو لا مش لو علاج لمرض مش حيبه مخالف لسنة الكثرة الصيام موافق للسنة انما هو, وفق هو الشيخ الألباني فعلها وقال شفاء الله عز وجل من هذا المرض كان مرض قلبي وقال بيخس كل يوم نص كيلو يعني في الاربعين يوم خس عشرين كيلو وكان كان بيقول يعني كل لحظ هذا النس كثيرة لحظت هذا عليه فبعد التجربة التي حكاها لهم ففاهموا ما أراد الشيخ اه هو يعني الاطباء شرحوها بطريقه معينه يعني ان في كثير من فضلات الطعام بتترسب على الخملات بتاعه الامعاء دي في خلال الصيام في خلال هذه الجوع بينقص أو بتقل هذه الأشياء البحث ده الاعجاز العلمي في الصوم بحث موجود على على الموقع بتاع هيئه الاعجاز العلمي لصحبه اسمه دكتور محمد مش فاكر بس هو موجود في الموقع الرسمي للهيئة العلمية للإعجاز العلمي المسألة الثانية حكم صيام رمضان فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة طبعا إحنا بنصرف فلوس عشان نأكل ونصرف فلوس عشان نخس يعني المتهيأة اللي, اللي بيخس بيصرف فلوس أكتر من الاكل. لأن أدوية التخسيس أدوية غالية جدا ده غير إنها بتصيب كثير من الناس بأمراض يعني في الوزارة الصحة منعت فعلا أدوية متدولة كثيرة جدا في السوق بالتخسيس لأنها مضرة بتجيب اكتئاب وبتجيب أمراض نفسية زي كان في أدوية مشهورة زي الايه؟ السيبوتريم كله تلغى تمنع بكل مشتقاته السيبوتريم ده أثبته أنه هو بيجيب امراض نفسية خصوصا الاكتئاب يعني هي جزهة مش ملاحق يصرف عشان تاكل وبعدين يصرف عشان تخس ولما تخس يجي لها اكتئاب فيعمل ايه؟ هياخدها الدكتور نفسينا عشان يصرف عليها لغاية ما هو يصاب بأمراض نفسية <تصفيق> نعم <تصفيق> بيجيب هو عموما نوزات صحة من عيته تريم والحاجات دي كلها اتمنع فأظن الصيام هيبقى علاج هيبقى مفيد جدا للزوج أنه يوفر حيكل هو أكلها وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيله ولم رواه طلح ابن عبيد الله أن عربيا جاء إلى النبي ثائرا أو ثائل رأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام فثبت بذلك فريضة الصوم بالكتاب والسنة والأجماع وأجمع المسلمون على كفر من أنكره طبعا الكلام لا يحتاج إلى شرح مسألة الثالثة أقسام الصيام الصيام قسمان واجب وتطوع والواجب ثلاثة أقسام صوم رمضان والكفارات والنذر والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعه النذر في كتاب الأيمان والنذور والكفارات في كفرت كل مسألة خصوصا يعني مثلا كفرت القتل في باب القتل والجنات كفرت الأيمان في باب الأيمان كفارة الظهار في باب الظهار كفارة الجماع في نهار رمضان في الصوم هنقلها وهكذا المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان طيب حولها لك لما نخلص فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيماناً وا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيماناً وا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اشتنبت الكبائر مكف وهذا بعض ما وردى في فضل صيام شهر رمضان速ق كثير طبعا فضائل رمضان وفضائل الصيام معلوم عند الجميع بس المقصود بس أنا عايز أقف وقفه مع حديث من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هو رمضان ده فرض ولا مستحب فرض يعني معنى كده أن الله عز وجل افترض عليهم الصيام ومع ذلك قال من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه التركيبة دي تركيبة لو لحظتها حتجدها فعلا أن هذه تحقق اسم الله الودود أن الله عز وجل يتودد إلى عباده ليحبهم ويحبوهم الودود يعني المحب لعباده والمؤمنين وأوليائه والذين عباده يحبون, يحبون فرض الله عز وجل عليهم عبادة وإذا فعلوها غفر لهم المفروض إحنا طبيعي كده يبقى المستحبات هي اللي, اللي فيها الفضل ده لا الله عز وجل فرض عليهم عبادة زي الصلوات كفرت لما بينهما عشان قطر إيه أن الله عز وجل ودود يتودد إلى عباده بتكفير ذنوبهم وغير ذلك الحكمة من مشروعية صوم رمضان شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وثوائد كثيرة أولا تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرضيئة والأخلاق الرذيلة لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان دي بقى فوائد الصيام النفسية والخلقية ان الصوم له يزكي النفس ويطهيرها من الشهوات تعرف الفرق بين الحيوان والإنسان إيه؟ الشهوة طيب شوف أنت كده حيوان أول ما يشوف الأكل من قدامه ماذا يفعل ده ممكن انت صاحبه لو أنت صديقه ممكن هو يؤذيك من أجل أنك انت تمنعه للأكل والشرب إنما الإنسان بيمتني عن أكل الشرب لله عز وجل لو أن الرجل أتى زوجته وهو صائم ده حيحصل له إيه ده, ده عليه كفارة عدق رخبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتبعين عقاب لي فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكين عقاب لأنه فعل شهوة مباحة أما لو زينة بقى هيحصل له إيه ده مباحة زوجته أتاها في وقت حرمه الله عز وجل عليها في وقت ده لابد الإنسان أنه هو يتأدب بأداب الله عز وجل ما يقولش أنا حر الليبرالية المطلقة دي ممنوعة ما يقولش أنا حر أنا حدي زوجتي وانت مش كفايةك جوزت فيأتي زوجته متى شاء لا تأتي زوجتك متى شاء الله عز وجل الله عز وجل آبحها لك في وقت وحرمها عليك في وقت فتلتزم كما أن الله عز وجل فرض على المرأة الصيام في وقت وحرمها عليها في وقت لو أن المرأة الحائط صلت أو صامت يحرم عليها فلابد الإنسان أن يتأدب بأداب الله عز وجل وأن يكون عبدا حقا لله عبدا حقا لله يطيع الله عز وجل حيث أمره ويتوقف عن معصية الله عز وجل حيث نهى في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بألمهم لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش إلا غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة شروط وجوب صيام رمضان يجب صيام رمضان على من تفا... توافرت فيه هذه الشروط الأول الإسلام فلا يجب ولا يصح الصيام من كافر لأن الصيام عباده والعبادة لا تصح من الكافر فإذا أسلم لا يلزم, لا يلزم بقضاء مفاته البلوغ فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لوصان إذا كان مميزا وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه العقل فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق الصحة فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه وإن صام صح صيامه لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فإن المرض وجب عليه القضاء ما أفطره من أيام الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى ومن كان, منكم ومن كان مريضا أو, أو على سفر فعدة من أيام أخر فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر الخلو من الحائض والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام بل يحرم عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها ويجب القضاء عليهما لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كلام برضو واضح ليعتاج إلى شرح مسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو اخباره بذلك فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقوله إذا رأيتموه فصوموا Allah-u-ekbar, Allah-u-ekbar Allah-u-ekbar, allah u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 ولحديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما عنهما اخبرته النبيه صلى الله عليه وسلم برؤيه رمضان فصامه وامر الناس بصيامه وامر الناس بالصيام فان لم ير الهلال او لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب اكمال عده شعبان 30 يوما ولا 30 يوما ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين رؤية الهلال أو إتمام شعبان ثلاثين يوما لقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي, غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وفي رواية غمية وبعضها غمى والمعنى غطية وخفية ولم يظهر طيب الأول رؤية رمضان اختلف العلماء على موضوع رؤية رمضان في هل تتحد المطالع أم لا واتفقوا على أن خراسان لا تصوم برؤية الأندلس يعني شوف الأندلس فين وخراسان فين في الشرق وفي الغرب لا تصوم هذه برؤية هذه يعني باختلاف أنهم لا يتفقوا في ليل واحد طب افرد اتفقوا في ليل واحد اختلف العلماء بين مبيح زي الجمهور قال اتحاد المطالع اي قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته اي مسلم يرى الهلال يصوم بقية المسلمين والشفعية اختلفهم وقالوا كل بلد لها مطلع واحد ولكن بغض النظر عن الراجح ان العلماء حتى الامام النووي وضح هذه الصورة ان حكم الحاكم يرفع الخلاف وان الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فالصوم والافطار من الأمور العامة التي يشترك فيها المسلمين زي العيد كده يعني العيد هل ينفع واحد يكتهد في رؤية العيد مش هي رؤية واحدة للمسلمين كلهم فحكم الحاكم يرفع الخلاف فلو أن الحاكم رأى رؤية وبيحصل في مصر هنا رؤية موثوقة جدا في مصر هنا سبع مراصد فلكية مرصد حلوان دي الرئيسي وستة آخرين متفرقين في الشمال والجنوب في في السلوم فيه في حلوان فيه في شمال سينة وينوب سينة فيه في أسوان فيه في الوادي الجديد فيه في, في لقصر أو, أو حاجة زي كده يعني في سبع مراصد المراصد دي في أعلى أماكن في مصر مراصد يعني مرصد فلكي له تليسكوب بينظر نحو القمر الهلال الهلال له موقع رؤية موقع رؤية دي هي نقطة غروب الشمس نقطة غروب الشمس ب... في مربع كده بتعمل عليها أو مستطيل المربع ده فوق 8 درج... عرض 8 درجات فوق 5 درجات مستطيل يعني كده مستطيل ده هو ده اللي بيطلع فيه الهلال يعني أنا مش بقى بأدور على الأمر في... في السماء لا ده أنا بقف عند رؤية الشمس أول ما الشمس بتغرب بالزبط هو بيبقى ثواني ويختفي أول أنظر إلى موضع غروب الشمس في مثلس كده مثلس فلكي كده او أصدي مستطيل فلكي بنظر فيه ان وجدت الهلال في المستطيل ده ممكن إيه يبقى هو ده رمضان لو ما وجدتوش مش هو ده رمضان طيب في دايما الفقاء كده يقوله فيه ممكن اتنين جنب بعض واحد يرى واحد مرى يراش تختلف من إيه من قوة البصر ممكن أنا عناية زغللت من كترة الشمس مش شايف حاجة واللي جنبي نصح شوية كان لابس نظارة ش... ش... ش... أول ما غربت الشمس رفع التليسكوب الفلكي بقى ما يفهوش الكلام ده ده تليسكوب يعني رؤية هي تدخل في الرؤية... رؤية العين لأن التليسكوب رؤية عين صح؟ مش... مش... مش, رؤية... مش رؤية فلكية ده رؤية عين رؤية العين يعني انا بشوف عيني بس لبست نظارة بدل من نظارة نلبسها هي موجة باثنين ولا سالة باثنين لا ده هو لبس نظارة كبيرة فهي رؤية... رؤية عين يعني تدخل في رؤيتي هو رأى الهلال أما الحسابات الفلكية ده يعتض بيها ما يعتمدش عليه ده قرار برضو المجمع الفقهي أن الحسابات الفلكية ديت هنعتضد بيها في الرؤية يعني واحد شاف واحد ما شافش إحنا نقول الحساب الفلكي مع اللي شاف يبقى هو ده, ده يثبت الرؤية أقوى في مشروع بقاله سنين طويلة ما تعملش اللي هو يعمله أمر صناعي خاص بالرؤية رؤية موحدة لكل الدول العربية لأن كل الدول العربية تشارك في ليلي واحد فيدخل تحت, تحت موضوع اتحاد المطالع وبرضه يدخل تحت برضه مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف لو أن كل حكام المسلمين اللي هو المسؤول عن الإفتاء فيها او غيره اتفقوا على إن, إيه؟ أن هذه رؤية ويرفع الخلاف لتحد المطالع فهذا تثبت وتجوز ان شاء الله طيب هنا بقى بيقول يثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين فرق بالرمضان وشوال؟ أو بقيت السنة رمضان واحد بس يكفي طبعا في المرصد السبعة لو مرصد واحد شافه بيثبت الرؤية لو السبعة ما شافوش يبقى الرؤية ايه لم تثبت فهي بتبقى نوع من الثقة شوي فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوم آخر مسألة بقى عشان الصلاة وقت النية في الصوم وحكمها أو حكمها يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه كما مضى النية يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر كل دي صيام واجب لابد أن ينوي من الليل ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له يبقى قبل الفجر بالدقيقة يجوز له أن ينوى الصيام في عندنا هنا في مدفع صحور مدفع إمساك ومدفع الصحور صح احنا نجدعوا بالمدافع احنا دلنا مبنى على الأذان مش مدافع فاحنا العبرة بالأذان أول ما الأذان أذن دخول وقت الفجر والاختلاف في وقت الفجر ده ما ما لا تعتمد عليه أنت معتمد على الأذان المسلمين المعاصرين اختلفوا في وقت الفجر هل هو وقت صحيح أم مختلف الاختلاف ده جيه من سنة 1908 حصل أن حابوا يعملوا نتيجة للمسلمين فجابوا اتنين انجليز فلاكيين حطوا لنا نتيجة بتاعتنا فالاتنين دولة لما حطوا نتيجة حطوا على, على على الفجر الكاذب قبل الفجر بتلت ساعة وستاشر دقيقة المهم كثير لغط كثير من أهل العلم لغاية آخر السبعينات وأوال التمانينات حصل في فتاوى من شيخ الأزهر وغيره بأن الرؤية صحيحة صدرت فتوى من الأزهر على أن أذان الفجر صحيح بجد الشيخ جد الحق أفتها والشيخ نصر فريد واصل اعتمدها والشيخ صفوة نور الدين قالها وهي من أنصار السنة أن الفجر, الفجر اللي في النتيجة ده صحيح وبعدين ده, ده كلام وبعدين حصل في بحوث تانية في فقاء الشريعة في أمريكا وبحوث تانية داخل الأزهر نفسه ان في فرق أربع درجات أربع درجات فركية تفرق 16 دي وتلت ساعة كمان ده بحث واحد تاني قال لا ده هي من 17 ل15 يعني درجتين فلكيتين بس تفرق في 8 دقايق حصل فيه أغباطة جمد إلى الآن لم يحسم هذا اللغط فماذا نفعل نحن هنأخذ بالأحوط، أول ما الأذان الفجر يأذن، هنأخذ بفتوة مين؟ الشيخ جاد الحق، رغم أن الشيخ جاد الحق رجع عن الفتوة في آخر حياته، آخر حياته، وشك اللجنة، عشان تبحث في هذا الأمر ومات قبل أن تبحث هذه هذا الأمر وفضت اللجنة، فبعد ما الشيخ سيد تنطوي مسك فضة هذه اللجنة، وقال إحنا هنأخذ بالفتوة القديمة، فنأخذ بالفجر بالأحوط، أول ما يأذن الفجر أمسك عن الاكل والشرب، وفي الصلاة الفجر الآل حاجة 16 دقيقة أو 15 دقيقة بعد ده السنة والصلاة تبقى بعدها بتلت ساعة أو غير ذلك يعني. طيب السحور نية نعم شيخ الإسلام تمام بيقول النية دية خطور على القلب أنه يخطر على قلبك أنك أنت تصوم صليت التراويح دي نية صليت التراويح ليه عشان بكرة رمضان مش عشان بارح كان رمضان ده عشان بكرة رمضان وذلك ليت العيد ما بصليش التراويح صحرت دانية عشان في الناس اللي بيتوسوس فيه بعض الناس اللي لازم يقعد قبل الفجر ويقعد يعقد قلبه يتعنت هو شغل السلام تبيقول مجرد الصحور دينية لينك تصحرت عشان تصوم صليت التراويح عشان بكرة رمضان فيحتاج المسلم هو الفرق في إيه بقى الفرق في إن واحد بيصوم نذر أو بيصوم كف ده غير معتاد ده بيجي كده في نص سنة ويجي عايز يصوم فده يحتاج إلى انعقاد نية قبلها ده اللي ممكن ياخد باله منها المسلم إنما في رمضان غالباً بتبقى الأمور مفتوحة في الفجر في الفجر لا في الفجر في الفجر انت بتاخد بالأحوط أزاننا لديك لا بتاع كفر الشيخ كل بلد لها أزان كفر الشيخ يا أخوانا بتفرق عن أذان القاهرة أربع دقايق في المغرب في الفجر ما بتفرقش ممكن توافقها وممكن تبقى قابلها فلازم ياخد بقى على البلد بتاعته دلوقتي فيه موبايلات وفيه فيه برامج على النت بتنزلك النتيجة بتاعتك أنت في كفر الشيخ تمشي عليها في بعض الناس المؤذنين يا أخوانا ساعات بيهمله بي بي بي في هذا الأمر هو يشغل الراديو أول ما يخلص الأذان يؤذن أزان الراديو بياخد تلات دقايق وستة وعشرين ثانية يعني في فرق ممكن تلاتين ثانية بينه وبين دخول الوقت ده في المغرب فممكن يفطر قبل المغرب ده بعد الأزان بتاع الراديو فلو احنا قلنا بعد الأزان وبعد الشيخ الشعراوي لأن الشيخ الشعراوي بيعمله كده مص دقيقة يقول دعاء دي كده دخل الوقت فماشي بس لازم المؤذن يبقى واخد باله من الوقت انما في الفجر ده في الفجر وقت العشاء الكفر الشيخ ممكن يبقى قبل القياره بدقيقه وهو برده بيعمل نفس الموضوع يسيب الاذان اربع دقائق اهو يبقى الناس ممكن تاكل وتشرب بعد دخول الوقت باربع دقائق فالمؤذن ياخد باله بس من الـ من الـ من الـ من, الـ من الوقت في اثناء الاذان نخلص بس الحته ديت عشان نصلي فمن نو صوما في النهار ولم يطعم شيئا ولم يج لم يجزئه إلا في صيام التطوع فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقالنا لا قال فإني إذا صائم أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار ولا بد فيه من نية الليل وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر ويستحب تجديدها في كل يوم يعني وبيقولك تيتساهل في رمضان دون غيره يعني إنما التطوع تجزئه النية من اول من في وسط النهار حتى لو قبل المغرب بدقيقة وما كلش في صيام التطوع يجزئه وليس له من الأجر إلا بقدر نيته فقط سبحانك الله ومحمدك